استمع إلى الجمل ثم اختر الإجابة الصحيحة مستعينا بالصور كما في المثال. هذه صديقة واحدة. عندي صديقان اثنان. هذا صديق واحد. عندي صديقتاني اثنتان في الصف صديقاني اثنان أنا وصديقي